الصباح. أذكار, الصباح. أذكار, الصباح. أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ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 من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح رواه الحاكم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد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 من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحده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 فَثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد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 من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء رواه أبو داود والترمذي أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسر وسوء الكبر رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ رَوَاهُ مُسْلِم اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورِ رَوَاهُ التِّرْمِذِينَ اللَّهُمَّ أَنتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ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 من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة ومن قالها موقناً بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة رواه البخاري اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك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 وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا من قالها حين يصبح أو يمسي أربع مرات وأن أعتقه عبدك الله من الله رواه أبو داود اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته رواه أبو داون اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت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 اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله, الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة رواه ابن السلي اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمر روعاتي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 أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم رواه الترمذي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله من قالها ثلاثا اذا اصبح وثلاثا اذا امشى لم يضره شيء عليم رواه ابن ماجه رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا من قالها ثلاثا حين يصدر وثلاثا حين يمسر كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة رواه أحمد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيف أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين رواه الحاكم أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده رواه أبو دامون أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص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 من قالها مئة مرة حين يصبح وحين يمسيه لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 لا اله الا الله وحده لا شريك له يقولها 10 مرات او مره واحده عند الكسل لا اله الا الله وحده لا شريك له ومن قالها 100 مره في يوم كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنه ومحيت عنه 100 سيئه وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسيه ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك رواه البخاري ومسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه يقولها ثلاث مرات إذا أصبح رواه مسلم ويقول, ويقول ايضا اللهم اني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رواه ابن ماجه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه, الله وأتوب إليه يقولها 100 مره في اليوم رواه البخاري اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم <صفيق> قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا ادركته شفاعتي يوم القيامه رواه الطبراني